ثلاثة. استمع إلى الأصوات التالية ثم أعدها ب بي بي, بي, بي ت تي تي ث ث ثي ف. في ك كي كي, كي